من شرائط المقلات العدالة وقع المحتوى بين الفقهاء في تعريف العدالة ما هي العدالة؟ الخلاف في تعريف العدالات كما يظهر من السيد الكوريس البوسيسي أنه في تعريفتين على صاحب الأرواح ان الخلاف هل ان العداله من الصفات النحسانيه او ان العداله من الصفات الخارجيه هل ان العداله من الصفات الجوانحيه او ان العداله من الصفات الجوانحيه المشهور بين الفقهاء ومنهم صاحب العروات وجسر الروح سيد الحكيم، سيد الحكيمة سيد الحكيمة كذلك أن العدالة من الصفات الجوالحية وهي عبارة عن ملكة راسخة في النفس تبعط على اتيام الواجبات وترك المحكمات تستغير الملكات كملكة الكرم الشجاعر والمسان. العدالة ملكة ملكة تبعث على إتيان مواجهة الله فالكلمة فإذا قلنا بأن العدالة ملكة ومعروف بأن الملكات حسب الأسلام فالسبيل هو كيف النفعانين الذي لا يقضر الاتحساب إذن العدالة من الصفات النفسية من الصفات الجوانجية العدالة ملكة والملكة المكيفية ولكن سيدنا الخوي قديس الروح يقول بان العداله من صفات الجوارح من صفات العمل الخارجي وليست من صفات الناس فهو في الخارج اتيانه للصلاه وتركه الخارجي لشرب الخمر وتركه الخارجي للزنا هذا نفسه العداله نفس العمل الخارجي نفس المبرز الخارجي نفس فعل الصلاه وفعل الصيام وفعل الحج وترك الزنا وترك ترك نفس هذا الوجود الخارجي هو العداله لا ان العداله امر نفساني وهذا مبرز لها كما له من شروط الفقراء شروط الفقراء يكون عداله تذكره العداله هي ملكه النفسانيه يبرزها فعل الصلاه يبرزها ترك فالترك هو مبرز للعداله لا ما هو العداله سيدنا خوي يقول لا العداله هي هذا المبرز لانه كاشف عن العداله هو, هو العداله العداله هي من صفات الجوارح من صفات العمل الخارجي العداله الاستقامة العملية. الاستقامه العمليه نفس الاستقامه الخارجيه الاستقامة العملية على جائزة الشارع ان يكون على خط الشرع على طريق الشارع لا يخرج لا يمينا الاستقامة العملية على جائزة الشارع الاستقامة العملية على جائزة الشارع هي العدلية. لا کود لا الاستقامة العملية كاشفة عن العدالة هي، ما هو دليل hommes الله هو دليل المشهور نقدم الكلام حول دليل إيضاً استدلت قد نسى على ذلك لأن العدالات ارتبطوا بأمور الأمر الأول لا يوجد حقيقة شرعية ولا متشرعية في العدالات الشرع الشريف ما وضع مصطلحاً جديداً في العدالات والمتشرعة أيضاً ما وضعه مصطلحاً جديداً في العدالات فالعدالة باقيقة على معناها اللغوي وعلى معناها عرفي وليس هناك معنى شرعي أو متشرعي في العدالة إذا نرجع إلى المعنى اللغوي والعرفي ما هو تعريف العدالة عند علماء اللغة وعند المتفاهم العرفي هذا هو أمر الثاني يقول المتفاهم العرفي من لفظ العدل والعدالة والاعتدال والاستقام فيقال جدار عدل يعني جدار مستقيم وعقيدة معتدلة يعني مستقيمه ومدرنا نفترض أنه عمل مستقيم يعني عمل معتدل يعني مستقيم فالعدالة في نظر اللغة والعرب تقع صفة للأعيان كالجدار تقع صفة للأمور النفسية كما يقال عقيدة معتدلة تقع صفة للأعمال الخارجية وهي في جميع موارد استعمالاتها وإطلاقاتها بمعنى الاستقامات العدالة في هذه الموارد كلها بمعنى الاستقامات والاستقامة العملية بدليل قوله تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا لا تعدلوا عدل الخارج المرأة وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا يراد ألا تعدلوا العدالة خارجية الاستقامة الخارجية أن يكون مستقيما فيه مثلا التعامل مع زوجه لي ومع نسائه وإن خدتم أن لا تعليه الأمر يذكر خدسس الروح بأنه بما أن العدالة هي الاستقامة على جارة الشارع والاستقامة عنوان عرفي العرف لا يرى صدقا لعنوان الاستقامة إلا مع, مع غلدة الفلاح وإلا فلو رجي يصلي يوما ويترك يوما ويزني يوما ويطيع يوما لا يصدق عنوان الاستقامة عرفين العداله عنوان الاستقامه والاستقامة يرد الاستقامه العرفية والاستقامة لا تصدق عرفا إلا مع الالتزام الغالبي وإلا مع التبعيض لا يصدق عنوان الاستقامة عرفين نعم لو أنه خالف الاستقامة يوما ترضو أن هذا أهل عليكم السلام الله وبركاته ف المدار في عنوان العدالة على الاستقامه والاستقامة كما قلنا عنوان عقلي يرجع فيه العرض والعرض لا يرى صدقا لعنوان الاستقامة إلا مع الالتزام الغالي لكنه لو خالف في غلبته الشهوه أو غلبته الناس أو غلبه الغضاء أو أي عامل من العوامل النفسية والمزاجية والاجتماعية غلبه عامل من العوامل فعصى يومه، ثم رجع إلى نسيء له العرف لا يرى المعصية الوقتية مخلة بصدق منام يراه يرى العوف ما قال عاقلا. وإن فعل معصية يوما من أيام لأنه هذا المقام فعل المعصية لعامل ظهره على هذه المعصية، ولكنه رجع إلى نسيء له فالعور يرى أن عنوان الاستقامة ذلك صادقاً وإن حصلت هذه الخدشة الأمر الرابع الذي يرتبط بمفهوم العدالة عندنا أن العدالة هي الاستقامة على جاذب الشر بدافع الذي استقام بدون دافع الاستقامة ما يسبق عليها. لو أنه يترك المحرمات لا من باب الاستقامة على جاد الشر بل من باب انه لا يرغب المحرمات ليشتري هو لا يرغب فيه شرب الخمر ولا يرغب فيه الزنا ولا يرغب بعض المعاصي والفواحش لا يرغب فيها نفسيان لا اقتضاء لا انه اقتضي عدم موجود لا اقتضاء عنده معصية لا أن مقتضي عدم المعصية موجودون أو لا غثا ككثير من الأشراف والوجهاء لا يفعل المعصية حفاظا على شاقةه وجهته مستقامة على جادة الشعر ولم كتابة الأوامر الشرعية فحينئذ الالتزام بالأوامر الشرعية إذا لم يكن عن اقتباس الالتزام يعني لم يكون بدافع الالتزام لا يستحق عليه عنوان الاستقبال. لا بد أن يكون بعنوان الالتزام وبعنوان الاستقامة، وإلا إذا كان بعنوان في بعنوان أنه لا يغب المعنوي، أو يستقيم بعنوان أنه لا يتمكن من المعصيه أو يستقيم بعنوان أنه يحارب على شرفه أو جاهته، كمن يستقيم بعنوان الرياء لا فرق بين هذه التواقيع. كما أن من التزم بأوامر الشرح بدافع الرياض لا يعد مستقيما بنظر الأرض كذلك من التزم بأوامر الشرح بدافع محافظة على شرمي أو بدافع عدم الرضا في او بدافع عدم استمكّن المعصي لا توقع عليه عنوانا استقامة فيه فالفاق إذن الاستقامة هي أو العدالة هي الاستقامة على جادة الشرح بدافع دافع الالتزام هذا تمام كلامه قدس السرور في العزالة وتمام ما عنده من حدلة على العدوان وبذلك يمكن للإنسان التأمل في أطراف كلامه قدس السرور فهو أنه نحن نسلم معه أن العدالة ليس لها حقيقة نظرية حقاً ليس لها حقيقة شرعية ولا حقيقة شرعية وإنما العدالة باقية على معناها اللغوي ومعناها عرفي ولكن إذا رجعنا إلى اللغة والعرف واللغة والعرف تقولون العدالة هي الاستقامة والعدالة هي الاستقامة شيء وأنها الاستقامة في العملية شيءون العرف هاي مسلم مع السيف العرف واللغة يعرّفون العدالة بأن جدار عدّم يعني مستقيم عقيدة معتدلة يعني مستقيم، عمل عدل يعني مستقيم. هذه الإطلاقات غاية ما تفيد بأن العدالة هي الاستقامة، لا أنها تفيد أن العدالة هي الاستقامة الخارجية، قل على مراد العدالة استقامة المسنن. مجرد تعريف العدالة بنظر العرف واللغة بأنها الاستقامة، لا يفيد أن المراد تلك الاستقامة استقامة الخارجية، قل على الاستقامة المسنن. خصوصا ما يغضر من كيامي الآن الذي يسنبينه أنه مجبر على أن يكون بالاستقامة النفسية هو مجبر على أن يكون بذلك مجرد أن الإطلاقات النغوية والعرضية تعني أن العدالة يلاستقامة المسلة أي استقامة فيه؟ الاستقامة النتانية بحيث يكون الخارج مبرزا لها أو الاستقامة الخارجية بغض النظر عن عالم النفس ما هو ما في ذلك؟ أم استدلال انه مثلاً في الآية المباركة قلت خفتم ألا تعدده فواحدة مراد العدل الخارجي أو مثلاً مثلاً إن الله رأى كيف يأمركم؟ بالعدل والإحسان يراد بالعدل يعني بالعدل الخارجي كلمة العادل مصطلح غير مصطلح عدالات ولذلك النصوص ركزت على العدالة في صحيح عبد الله بن أبي حفرو ركز على هذا العنوان بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين بحيث تقبل شهادته لهم وعليهم بما تعرف عدالة الرجل عنوان العدالة عنوان العدالة غير عنوان العادي عنوان العدالة شيء وعنوان العدالة شيء مثلاً في الصلحات التقييم عنوان الفرض وعنوان الفريضة أقول له عنوان الفرض أي مطلق كه؟ هل يقول جعله جوبيا؟ هل يقول جعله؟ يعني عنوان الفريضة؟ لا. عنوان الفريضة بحسب المصطلح الفقهي والروائي عنوان الفريضة الواجب الذي فرضه الله فرائض يعني باب المواريث المواريث لماذا يقال فرائض؟ اعتبارنا واجبات. فرضا في القرآن مقص فرائض. عنوان الفرض غير عنوان الفريضة. عنوان العدل غير عنوان العدل. لا مجال القياس بما أن العجل استعمل في بعض الآيات في العجل الخارجي العملي إذن معنى أن العدالة يراجبها الاستقامة العملية لكن هذا القياس فحين إذن مجرد هذا الاستدلال لا يديننا أن المرأة بالعدالة هي الاستقامة الخارجية هذا أولا ثانيا قوله قدس أسر بأن الاستقامة لا تصدق أرضاً إلا مع كونها عن دافع الالتزام ربطها بأمر النبي مجبور وجعها لأمر النبي ما يمكن يجعل الاستقامة هي العمل الخارجي بغض النظر عن عالم النبي ولذلك هو يرى أنه لو كانت هذه الاستقامة بدافع الرياضة من لو كانت هذه الاستقامة بدافع عدم الرضا بالمعضيه من يعداده لو كانت هذه الاستقامة بدافع محافظة على الشرف الوجهة ليس لا تكون عدالة حتى تكون بدافع ربطها بأنه بد أن تكون بدافع الالتزام معناه ما يمكن أن نقول بأن العدالة هي السلوك الخارجي الصير بغض النظر عن ما في عالم الناس انت ربطها, إنت ربطها بعالم الناس انت ربطها بالترافع الناس وحينئذ بمجرد أن ترتبط بالدوافع النفسانيه فلو كانت هذه الدوافع النفسانيه يوماً ويوماً، يوم يعمل بدافع الالتزام، يوم يعصي، ما يقال استقامة؟ ليش ما يقال استقامة؟ لأن لو أجرى استقامة،, استقامة ما لم تكن عنده استقامة نفسانية، ففعله المعصية يوماً ويوماً هذا لا يعد استقامة. آه. إذن مجرد هذه الأمور التي طرحها قدس سره غير كافية إلى أن نذهب إلى أن العدالة هي الاستقامة الثقالية بغض النظر عنها في عالم النفس المكافية تناسي لمسلك الفقهاء مسلك المشهور وهو أن العدالة عبارة عن الملك الراصق النفس الذي تبعث على إفعان الواجدات وفعل المحرمات ذكر على هذا عند السبب بدي بالأول أن العدالة مفهوم مجمل لا ندري أنه العمل عن ملكتين أو العمل فقط مع إجمال المفهوم ماذا يقول علماء الأصول يقول علماء الأصول اذا إذا أجمل المفهوم فعلى مستوى الأصول اللفظيه يدخل القدر وعلى مستوى الأصول العملية الأطل عدم ترتب أثاثها هذا أم مثلا مفهوم الغناء مفهوم المجرد عند الفقراء هل أن الغناء هو الصوت المرجع المطرب أو أنه الصوت المرجع أطرب أم لم يطرب أو أنه الصوت المطرب رجع فيه أم لم يرجع تقولوا إذا إجمل المطلوب من حيث الأصول اللفظية تاخذ القدر المتأخذ وهو الصوت المطلوب المرجع من حيث الأصول العملية إذا شككت في الحرمات وكان صوت مطرب بدون ترجيع أو كان صوت مرجع بدون إطراب إذا شككت في الحرمة في هذين الموردين تجري أصابة المراءات فالأصر عدم ترتب آثاره مالك يكتبه الكلام. هل هي العمل عن ملكتين او مجرد العمل مجمل يقتصر على القدر المدير قانون بحسب الاصول النظريه القدر المدير هو العمل عن ملكتين واذا كان لا بحسب الاصول العمليه لا ندري هل يجوز الصلاه خلف هذا لان هذا عند عمل ما عند ملكه هل تقبل شهاده فلان لان عنده عمل وليس عنده ملك؟ مثلا الاصل عدم فحين إذن بما أن لا يمكن لنا على مستوى الأصول اللفظية إلا الأخذ القدر المريق ولا يمكن لنا على مستوى الأصول العملي إلا أطارة عدم ترتب الآثار فهذا بالنتيجة يؤدي بنا إلى أن نقول بأن العدالة هي خصوص الملكة الراطحة الناس الذي تبعث على الأشياء وتذكر وهذا هذا الدليل يرد عليه إيرادا لإيراد الأول ما أورده سيدنا خويق بالسرور وهو أنه هذا الكلام أن العدالة مجمل المفرومان لا العدالة واضحة المفرومة ليش لأن العدالة هي بالاستقامة على جادد الشعر بحسب فهم اللغة والعرض رأيتنا في الأمر هل هي مقيدة بال بالملك أو أو غير مقيّد أصلًا على التقييم أنتم تقولون مجملة مفهوماً فنأقول بالخدم المتأكد نقول لا وضحة مفهوماً لكن يشك في تقديمها بأن تكون عن ملكة أو لا تكون عن ملكة الاصل عدم استخدام نحن نقول كل الأمرين نصالع عن ملكة هو عطلاً عين الدحوة كلاهما يستجدد عين الدحوة من يرى بأن العدالة هي الملكة أقولوا فالكم مجمع مفهومة القدر متأكد كان تكون عن ملكته فالمغردين هي الإجمال هذا هم أيضا يقول العدالة وامحة المفهوم لغاية ما في الأمر مقيدة في الملكة ومفرصتوا ما على علاوضه المفهوم فقال إن في جد كلا دعوة عن شنو عن نفس المرء عند الشخص بما أنه هيرا العدالة هي الملكة قهران على قول المهيدان مجمل مياخد بالقدر الممتأكد ذات من أنه يرى الحدالة هي الاتقاذ واضح مظهومنا شفئة تقيلة أفضل حيث تقيلة كنا مصادرين كنا بلاحظين إننا الإيراد على هذا الاستدلال أنه إحنا جايين نناقش في تعريف الحدانة ما هو تعريف الحدانة ما جايين نناقش في أنه إذا شككنا في مفهومها فما في الوظيفة الحدانية تأخذ حتى آخر عندناها الحدانة الدرس الاول ما هو تعريف العداله اذا انتهينا من هذا المبحث وما استطعنا ان إلى لا مفهوم العداله نبدا حينئذ بعد اجمال المفهوم ما هي وظيفتنا هذا الدليل الذي طرحه اصحاب الملكه يتعلق بالبحث الثاني لا بالبحث الاول يقول بعد اجمال المفهوم ماذا نصنع وماذا نصنع على مستوى الاصول النظرية نخطو بالقدم متيقنا على مستوى الاصول العمليه الأصل على ترتيب الافكار لكن هذا بحث متاخر نحن نتكلم في البحث الأول عن ما هو مفهوم العدالة إثبات أن مفهوم العدالة هو الملك بكلامين يتعلق بالبحث الثاني نوجد نتكلمتنا في البحث الأول نوصلنا إلى المرحلة الثانية طبعا. الدليل الثاني ده. أنه ورد في الروايات الصحيحة في إيمان الجماعة عن الصادق عليه السلام لا تصلي إلا خلف من تثق بها فإلا خلف من تهتق بدينه يستفاد من الرواية أن موضوع ترتيب الأثار موضوع الاكماه والوثوق لا تصلي إلا خلف من تهتق بدينه موضوع الاكماه والوثوق فبالوثوق لا يحصل إلا من الأخير شخص مستقيم لا أدري بما أن موضوع الأثر الشرعي هو الوثوق، والوثوق لا يحصل خارجا إلا بعد الملكة إذا عند ملكة إذا ما عند ملكة فقط وقد استقام قد تبدل، قد تبدل في السنة ما عند ملكة فبما أن موضوع الأثر الشرعي هو والوثوق لا يحصل إلا موضوع الأثر الشرعي هو الملكة. هذا السيدان الثاني ويرد عليه جيدا الوثوق طبعاً مو أخود على نحو الموضوعيه أخود على نحو الطريقية ليس الموضوع هو الوثوق الموضوع هو الدين لكن ما هو الطريق للوصول الوصول إلى هو الوثوق الوثوق طريقاً مو أنه هو الموضوع موضوع جواز الائتمام موضوع قبول الشهادة لحس الدين غاية ما في الأمر ما يمكن إحراج هذا الموضوع إلا عن طريق الوثوق فالوثوق طريق لإحراج الموضوع لا هو الموضوع، ودوك ما هي الموضوعية، <تصفيق> صحيح؟ بعدين يكون ودوك ما هي موضوعية، لودوك بعد أثمنان كيف تحسين الأثمنان؟ في المعاشرة، بمعاشرته هي والمحالفة هي، لأنه له دينان، عملية له دينان يحصل ودوك عنده له دينان. إفسرنا الدين بأنه الملكة لا بد أن نخرج إفسرنا الدين بأنه الاستقامة العملية يفهم هذا الاستقامة العملية فموضوع آثار الشرعية كجواز الالتزام موضوع آثار الشرعية إنه الدين وأنما الوجود أخذ على نحو طريقية. فاذا موضوع الآثار شعيب هو الدين، نختلف في هل الدين والملكة أو الدين هو مجرد الاستقامة الخارجية؟ الدين ما شيء؟ يجب الوثوق. هل الوثوق بالملكة؟ هل الوثوق بالاستقامة لا أحد يجب تحصيل الوثوق. يجب تحصيل الوثوق بماذا؟ الوزوق متعلق. هل متعلق الوثوق والملكة؟ فلا بد من إحراج الملفين. او متعلق الوثوق والعمل الخارجي؟ فلا بد العمل الخارجي. الخارجي. هذا لا الدليل آب. الثالث وهو المنام واللي سنقيم الكلام فيه واللي مسألة صحيح ابن أبي عثور صحيح ابن أبي عثور هي المعول عليهم في صلاة الجماعة في شهادة الشهادة في المرجعية في أي دايما يكون صحيح. بما سعراف يسأل الإمام عليه السلام يسأل الإمام بما سعراف عدالة الحج؟ حتى تقبل شهاده لهم وعليهم قال الامام عليه السلام ان تعرفوه بالستر والعذاب شان هذه الفقره اكثر من شواهد من الفقرات المقليه ان تعرفوه بالستر والعذاب استدل على ان العدالة هي الملكات بهذه الكلمه ان تعرفوه بالستر والعذاب لماذا لمقدمتين المقدمة الأولى؟ وآخر رواية أن الإمام قاعد يحدد المفهوم، مو يحدد الطريق للمفهوم. نفس المفهوم قاعد يحدده كما هو يصير. الإنسان ما هو؟, هو؟ الإنسان هو حيوان ناطق. وآخر الكلام أن حيوان ناطق هو نفس مفهوم الإنسان. بينما إذا قالوا كيف أعرف مفهوم الإنسان؟ يقول قبض أعرفه. أو كيف تعرف الإنسان؟ كيف تعرف أن هذا إنسان وليس إنسان؟ أو كيف تعرف أنه إنسان وليس إنسان؟ قبل الآثار تعرفين رأي دوّا أن يقبل المفهوم ورأيدهم يتكلم ماذا؟ أي سموش إنه طرائق لتحديد المفهوم لأنها هي المفهوم. ظاهر الروايب ديما تعرف عدالة الرجل ظاهر سؤاله يسأله عن المفهوم ما هو مفهوم العدل؟ مو أنه يسأله عن طريق لاحراز العداله عندنا شنو مقامين طبعا بتعرض له في البث ان شاء الله تعالى العداله مفهومه واضح لكن كيف اعرف خارجاً؟ هذا بحث تعالى مفهومه واضح أنا أريد حد المفهوم هذا بحث تعالى نتكلم ما هو مفهوم العداله هذا بحث ثالثاً بعد الفراغ مفهوم العدالة. كيف, كيف بحث يتعلق بالمفهوم. بحث يتعلق عن مفهوم العدالة ما هو؟ ثالثاً بحث عن مسناق العدالة خارج. كيف أحقق يقول هؤلاء أن حتى الآن مفهوم لا ما هو مفهوم العداله بما تعرف على دربين ما هو مفهومها؟ في الإيمان لا يحدد مفهوم أن تعرفوه بالسيفر والعذاب فهو مقام تحديد المفهوم هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية بما أنه حدد مفهوم العدالة بالسيفر والعذاب والسدر العذاب من الصفات المحتاجية إلى العدالة سبحانه فهو في مقام تحديد مفهوم هذه المقدمة والمقدمة الثانية أنه في مقام تحديد مفهوم ذكر السفر والعفاف والستر العفاف من صفات النفس الحين لا محاله تكون العداله من الصفات الثانويه وترجع الى تعريف الصفات هذا